حضر الله ينصير خليها تقول كله نواتيب كم ظهرنا لا يعد يلكن دهر على الكفر يا اهلنا سهلنا عليكم الله ينصير الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونصيئات أعمالنا ويهدي الله كلام بلا لك وما يقبل كلهادي ولك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لك وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله اللهم اطلق وسلم وذارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومنسار على نهج إلى يوم أما بعد هذه المحاعدة رقم 35 نعم وحديثنا فيها بيدنا على عن شخص القاعدة الخامسة في الرسالة التدمرية للشيخ الإسلام الثانية نعم هو يتحدث عن قضية تحطيط الاثبات الإثبات الأسمائي تحطيط الإثباتي الأسمائي والصفات القاعدة اللي بيكلم عنها الشيخ الإسلام الثانية في قاعدة الخامسة يتكلم عن قبيلة التأويل وأظن أننا شرحنا تقريبا ما يتعلق بمسألة التأويل وكان الموضوع يعني بسيط بمعنى ان المعلومات صحيح الأفكار واحدة وهي نفس الأفكار اللي حتبقيها تكلم عنها الشيخ سيدي تينية بس الأسلوب التينية راقم بتكلم مع ناس كانوا في عقري من ناحية البلاغة والكلام وما شبه ذلك فنحظوا معايا هذه الأمور ونشوف شيخ السامة المتايمية بيتكلم عنه الأول نحاول نلقص اللي فات اللي موجود في أزهان كثير من الإخوة اللي حضروا قبل كده أسمعهم أو حضروني بعض المحضرات معاه. إن التأويل اللي بيتكلم عنه شيخ السامة المتايمية يقصد به التأويل اللي ورد في القرآن والتأويل اللي ورد في القرآن ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام معناه الحقيقة التي يقول إليها الكلام يعني إيه الحقيقة التي يقول إليها الكلام كل واحد فينا الأنفاظ التي تخرج من ثمه عبارة عن كلمات تحمل معاك هذه الكلمات تدل على أشياء يوين وشخص مذنول هذه الكلمات هو تأويله يعني لو أنت أخبرت عن شيء فتأويل الخبر يقول عنه وقوعه يعني أقول لك مثلا بكرة إن شاء الله هيحصل كذا وكذا كلمة هيحصل كذا وكذا دي خبر ولا أعمل خبر فلو حصل يبقى الشيء اللي وقع به هو تأويل الكلام طيب لو تقولك انباري حصل كذا في الماضي لأ فلما تتأثر من صحة ما حدث يبقى تأويل هذا الكلام هو ما وقع وقوي اللي يسبرك وتعالى عن يوسف عليه السلام لأبيه يا, يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليس جديد برؤية او كلام اهل يوسف عليه السلام فلما تمر الايام في نهاية سورة يوسف يقول ورطع ابويه على العرش وقر له سجدا اصبحت حقيقة فالحقيقة دي هي التي يقول اليها او يرجع اليها كلام يوسف عليه السلام يقول يا ابتي هذا اي ما تراه بعينك تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا قد جعلها ربي إيه حقا إذن الحقيقة التي آل إليها كلام ينسف عليه السلام هو ده معنى التأويل وده اللي وراء في القرآن يبقى التأويل المعنى الأول له الحقيقة التي يقول إليها بإيه الكلام فتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه لما قلنا تفقني ماء فما تأويل هذا الكلام إنه سرعتي يبما هو ده التأويل هذا ما يعيزه الصحابة أجمعون إن التأويل معنى الحقيقة التي يقولها سلام ويأتي أيضا على معنى التفسير والبيان زي ما الرطاء السلام دعا لعبدالله بن عباش وقال أباهم مفقينوا في الدين وعلموا التأويل علموا التأويل يعني إيه؟ التفسير والبيان لهذه الحقائق يعني آية ورد في القرآن يفسرها فقد يوافق الحقيقة قد مخالف الحقيقة فهذا يقبل حقه ويرد باطله ذا اللي كان يعرف الصحابة لكن ظهر معنى مستحدث للتأويل ما كانش معروف ايام النبي عليه الصلاة والسلام انا التأويل معناه ان احنا نصرص اللبض من المعنى المتبادر الى الذنب الى معنى الارض زي ما قلتينك وابلتين رأيت واسدا رأيت واسدا تحتمل ان يكون حيوان او يكون انسان ايه شجاع انسان مقادل مقدام شجاع لم رايت لك أسدا يعني شخص شجاع زي الأسد أو رأيت أسدا اللي هو الحيوان الحقيقي مش كده برضو لكن لم أقول لك رأيت أسد الشاشة أسد الشاشة أو رأيت أسدا وسلمت عليه ودعوته للطعام وجاء إلى منزل يالله بنقه كمان فواحد يقول لك المقصود هنا حيوان هل يؤقل هذا الكلاب؟ مع أن في الأرض مثلا الدقوي من الأسد يطلق على الحيوان لكن هنا لا يمكن يكون المقصود بإيه؟ في مراد المتكلم الحيوان وإنما المقصود دي إنسان موصود بصفة الشجاعة اللي عرفنا كده القرينة السياق نفسه وهو دي اللي بقى علي عبدالله بن عباس في بعض قليل في القاعدة يقولي تفسير تعريفه العرب من كلامها يعني من خلال الكلام نفسه أعرف أن مرب الشخص إيه في قولي رأيت و أسادا وسلمت عليه و أكلت معاه يعني أن المقصود من رجل إيه شباع وليس المقصود هلو أ Sachither هذا هو المقصود التأويل في كلام العرب اللي هو إيه إيه إيه إيه الحقيقة اللتي أقولي لي orden pel exiting يعني ما الحقيقة التي أقوله لي الكلام في قولي رأيت و وسلمت عليه إن يكون رجل شباع وهي دي حقيقة الكلام بعد كده استحدثوا للتأول ده معنى قال لك يبقى نسميه صرف اللفظ من معنى إلى آخر بدليل ماشي يعني الأسد في الأصل حيوان لكن قد يطبق على الإنسان لو جد قارنة في الصياق أو كلام مقارن من الكلام أفهم منه أن المقصود بهنا إيه مش أسد حقيقي ولكن هو إنسان ورحمة الله يا أخوانا صرف اللفظ معنى إلى آخر بدليل بدليل على عين وراء يسمي ثوتا ويقول مفيش إشكال. دي معاني التأويل اللي العرب تعريفه ها التفسير والبيان الحقيقة التي يقولوا ليها الحقيقة والكلام الحق والتفسير والبيان اما المعنى الثالث هذا فهو مستحدث ما كانش معروف هو اللي بعد كده سأخليكم معايا بقى دو ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن هم الكتاب واخروا ها موت خير لها فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ضغاء الفتنه وضغاء تاويل وما يعلم تاويله الا الله التاويل هنا معناه ديني معنى التاويل هنا هناك واحد بتفسير البيه والثاني الحقيقه التي يقول عليها السلام التأويل هنا في الآية هنا معناها الحقيقة التي يقول إليها ديه الكلام ما يجيش هنا بمعنى تفسير البيان طيب واحد يقول لك أمال ابن تايمية ابن عباس لم قال ممن يعلمون تأويله ما مقصده بذلك تفسير البيان طيب احنا دلوقتي برضو هنقرأ كلام شخصان ابن تايمية عشان نفسر القضية بشكل يخرج من المحاضرة وقرسة وعقص بكل الغرص ده ومن ثابق إن شاء الله عزيزي. قل إنا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا وقال تعالى أفلا يتدبر القوم لم يتدبر القوم وقال تعالى كتاب أنزلناه ليس مبارك ليتدبروا آياته وليتبكر أولو الألباب وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فأمر بتدبر الكتاب كله هو متبعي زولي فلما شيء أمرنا بأن نتدبره التدبر معناه أن تبحث عن المعنى الذي ورد في الآيات يبقى لازم يكون فيه معنى موجود يتدبر لكن اللي مالوش معنى ده هتدبروا ازاي ازاي حتسموه اي اية ورد في القرآن لازم يكون لها معنى لازم لابد ان يكون لها معنى لو ما لهاش معنى مصنقا هذا لا يليق الحكمة ابدا صحيح المعنى ده بنقول لها معنى ممكن انا ادركه وممكن غيري لا يدركه او واحد يدركه معناً أنا لا أدركه على حسب تفاوت الناس بالنسبة لإيه؟ للعلم يعني اللي ما عمدوش تخصص ولا دراسة من زي هذا الشأنه يختلف عن العمي اللي ما, يعني اللي ما عمدوش دراسة أو تخصص ليس الشأنه كشأن المتخصص اللي يعرف ودرس وتعلم وخذ أعلى درجات العلمية في العلم هيبقى صاهيم في القرآن أكثر من العمي اللي فهمه ايه معاني ادركها المتخطر المفسر ادركها الراسخون في العلم لكن عامة الناس ممكن لا يدركونها لكن عايزين يقول فيه معنى وان لما في الارض فيه معنى ادركه ومن ادركه وزهله ايه من زهله ولذلك يقول لك ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يخاطبنا في القرآن بآيات وكلام نفهم الكلام مباشرة اللي عبدالله بن عبدالله عبدالله تفسير لا يعظر أحده لجهالات يعني خليكم إياه كده أنا مرة من رابرة تلكم مشهد وتلكم إيه كلمة جاء الشيخ يعني تصور أن فيه واحد شيخ دي المسجد الآن وعمل له دعاية ومشاء الله الشيخ احنا يعني ما شفناش قبل كده ابدا بس يقول لك واحد ما شاء الله دعاه الشيخ فلان و... وجاي بالوقتي علشان ينتهي محاضرة فانه جاء الشيخ الشيخ وطر كلمني في التليفون وهال انه هو عش فجاء الشيخ فينه جاء الشيخ ده الكلام ده هو ده. له معنى ولا ملوش معنى له معنى جاء الشيخ لان الكلام ده عرب ولا انجليزي ها جاء الشيخ سلام عرب فكل اللي اعجل فهمي ما عاد يكون واحد مثلا اللغة ليست عربية اللي يكون مثلا ألماني ولا أسباني وقعت وسطنا أول مرة يحضر معرفته عربية هو الوحيد بس اللي مش هيعرف يعنيه ديها الشيخ شهده مرضو لبقى المعنى معلوم للكل ما عاد صاحب اللسان الاعجمي طب هنا بيقول ان انزلنا له قرانا ايه عربيًا. يعني العرب يعرفونه من خلال فهمهم للغه فالموت جاء الشيخ الكلام ده معلوم ولا مجهول اسمع يا اخوان معلوم محمود للتوضيح نحكيها صعبه نقول محمود والله صعبه على كتير من الناس جاء الشيخ كل اللي نفهم منه كلمه جاء الشيخ ان في شيء جاي يتحرك دلوقتي فاصبح المعنى معلوم المعنى إيه معنى الكلام اللي ولهرت دلوقتي معلوم في مو العرب ومفهومش الانجليزي ويقال أيضا المعنى محكم محكم يعني إيه يعني أحكمت الأمر يعني علمته وميثته وفهمته اللي موش محكم عنه الإنجليزي أو الترانساوي أو صاحب الإنسان الأعلم هو الوهل اللي مش سايم يعني إيه جاء الشيخ إنما كل اللي أعلمين فهمه تسكين يا أخواننا فجاء الشيخ معنىها معلوم أو معنىها إيه محكم واضح طيب شكل الشيخ ايه لا نفسه ما شخناهش شكل الشيخ ايه شكل الشيخ ايه كيفية حركة الشيخ وكيفية شكله وثماته واوصاته الكيفية نفسها اقول والله اخوانا انا مشختهش قبل كده انا مشختهش قبل كده يبقى الكيفية طلعا ما شختهاش معلومة ولا مجهولة قوله مجهولة ووحده لك ايه اما هيبقى زي اي واحد هيكون زي اي يعني زي اي واحد وبعدين انت بتتعلم ليه اسبر وحيجي تشوفه بعينك هلما شوفه بعينك تبقى الكيفية معلومة ولا مجهولة قولوا محكمة ولا متشابهة يبقى قبل ما شوفه كانت متشابهة لكن لما شوفته بقى محكمة فاصبح معلى الكلام وقت وك. عظيم وكيفية. الكيفية اللي دل عليها الكلام في قولنا دع الشيخ برضو اصبحت محكمة لما انشوفه هاوا انشوفه مسيح هاوا انشوفه شايفين السورة دي او شايفين الشيخ اده شابه بالضبط كانك شايفه اقبلك ازاي في الحالة دي انا عرفت الكيفية مش من خلال رؤية الشخص نفسه من خلال رؤية ايه المسيح فلو انا شفت البثيل اللي يتطبق معاه اذا اصبحت الكيفية معلومة والمعنى برضو معلومة كويس كده لو شفت الشيخ بعين يبقى الكيفية محكمة والمعنى اللي دل عليه اللب جاء الشيخ برضو ايه محكم لكن لو كان مجهول لي ومعرفوش يبقى في الحالة دي تقول غير محكم او متشابه او ايه متشابه بالنسبة ليا انا ما عرفش اميز زي ما ربنا الصلاة والتعالى قال عن بني اسرائيل لما قالوا ان البقرة تشابه علينا وربنا يقول لكم ان الله يأمركم إن, ان تسبحوا بقرة فهلو اهلونها ايه شكلها ايه فربنا يعني يصعب عليهم المسألة بالسبب علادهم ما لو كانوا ضابوا اي بقرة درها خلاص انها بقرات ويستطرات فراق يقول لونها فسروا ليه الماغرين بحي يدوروا معرفة جبوة القصد من ذلك ان كلمة تشابه علينا يعني اختلط مش عارفة مين يبقى التشابه في الاصل معنى الاختلاط واحدة لن يجي التشابه بمعنى تماثل التشابه يجي بمعنى ايه بس هو ده المقصوص في خلامنا بالورد التشابه بمعنى تماثل ده معنى يعني فلان سبه فلان من نحية التمثيل او من نحية الكشبيت لكن التشابه بمعنى الاختلاف ما التشابه يهجب معنى التماسل يهجب معنى ايه الاختلاف وعدم الاحكام فهينا لما نقول جاء الشيخ نيك اعطني بقى جاء الشيخ المعنى محكم ولا متشابه اعرفته ميزته طب كيفية ما جاء الشيخ ها متشابه, متشابه, متشابه لما شفه بعيني يبقى صحتك عظيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجاء ربك والملك صفا صفا الكلام ده يقول لي وجاء ربك والملك صفا صفا الكلام ده صفصف معايا كده صح هو وجاء ربك والملك صفا صف الكلام ده معلوم ولا مجهول معلوم ها كلام عربي الوحيد اللي ما هيعرفش معنى الكلام له الشخص الاعجن مش كده وجاء ربك ومالك وصف انصب فايدي واحد اقول طب ما كيفية مجيء الحق وشكل الملاككة عند مجيئها حد يعرف ده اقول لك هنا ايه مجهولة مجهولة لمن لينه لان احنا مش شفناهاش وما فيش واحد شبه مجيء الحق عشان اقول لك شبه فلاس يبقى المعنى معلوم والكيف مجهود المعنى مؤكب والكيف متشابه المعنى انا أعلمه لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله فأفوض العلم بالكيفية إلى الله لأنني محدد شيء عارف لكن المعنى لأفوضه لأن ربنا علمنا إياه لأنه نفعل بلغة العرب وقاموا بإخواننا طب دلوقتي لما يقول لك خليكم معنا فلما أن جاء البشير وألقاه على وجهه فارتد بصيرة البشير به أخو يوسف عليه السلام ويحمل قميص ووضعه على وجهه يعقوب فارتد بصيرة فلما أن جاء البشير البشير مش اسم شخص اللي جاء بالبشارة يعني ولم استبعد إن يكون برضه كيسب للشخص نفسه يعني زما قاله ايه في بعض كلام التفصيل قالوا في لما وضع يوسف في البيت وجاءت خيارة فارسلوا وريدهم فأدلى دله قال يا ايه يا بشرة هذا غلا يا بشرة يعني يا هذه البشارة من الفرح والسعادة البشارة يعني فبعض المتسلمين قالوا لا ده اللي كان بينادي عليه او عليها اسمها بشرة لا يستبع بمنظر القرآن اخيانا ربنا سبحانه وتعالى أبيذكروا اللبز في القرآن ولوه أكثر من معنى وكله مراد يعني اللبز مش بولك يا حسامل لا ده هو مرده كله إذا مثلا إيه يا زكريا إننا نبشرك بغلام اسمه إيه يحيا إسمه على مسامة أخبرك إزاي إسم على إيه على مسامة وكلمة يحيا دي ترجمة اللبز اللي موجود في اللغة بتاعتك دي تلاقيه في كتير أي لبز أعجمي أو عرض منقول عن اللغة الأعجمية الآية اللي فيها تفصل الترجمة بتاعة اللغة الأصلي دي دراسة عاملة أحد الإخوة من إعجاز القرآن في العصر الحديث واحد أستاذ متخصص في حوالي أكثر من 7 أو 8 لغات هو كان مدارس أول في أحد المدارس الأجنبية فلاحظ في القرآن إن أي لبز منقول عن الأعجمية سواء عن الفارسية أو اليونانية أو أي لغة الفضل ساءت وعمل دراسة جديدة جميلة جدا هو اهدالي نسخة صراحة مش عارفوا نسخة دراحة مني فين بقالها دي حوالي عشر سنين فايزا بيقول ايه بقول لنا اكتشفت حاجة غريبة جدا ان مثلا زكريا بلفظ منقول عن الاعجمية مش عرب اصلا زكريا معنى زكريا في, في, في اللغة الاصلية معناها الذي يذكر الله كثيرا فربنا سبحانه وتعالى يأتي باسم زكريا في الاية بحيث ان يقولك ان زكريا هو الذي يذكر الله ايه كثيرا فتبقى الاية ترجم للاسم عن لغتي الاية نفسي ترجم للاسم عن ايه عن لغة كذا يحيى كذا بالنسبة للسائر اللي هو ضغط امس في جدا جدا قال ان ما فيش هو الاية مما تتبعتها ان يذكر فيه مصطلح فعرفت عليه العرب او زكرته العرب منقولا عن لغة اعجمية الا وذكره القران في موضع الالمس تفسير وترجمه للفظ في لغته الاصليه على حسب كانت أو فارسيه او يهوديه وضرب الفلكه كثير جدا وده من ضمن اوجاععجاز القران الكريم القصد من ذلك فلما ان جاء البشير القاه على وجهه فرقد بشير فرح بالشكل البشير ايه والله بشر زي بيت البشر هنعرف كيفيته من خلال رؤيه المفي. زي ما ديبت خميس كده وقصت على وجه واحد فيه انتن ولا تقفهم او كاتب كاتب كاتب خبالك ازاي يبقى الكيف معلوم ولا مجهول معلوم من خلال رؤية الشخص ولا رؤية المثيل رؤية المثيل طب ومجيء البشير نفس فلما انجاء البشير الكلام ده معلوم ولا مجهول معلوم يبقى احنا عرفنا بالوقتي ان المعنى فيما يتعلق بالمخلوق بأي انسان معلوم المعنى معلوم الكيفية معلوم المعنى معلوم الاييك الكيفية لكن لو كان الكلام يتحدث فيه عن الغيذية وعن الغالث هيبقى معلوم المعنى المزهول الاي الكيفية طب المعنى بحق المخلوق معلوم والكيفية معلومة نقول بردو كده المعنى محكم في حق المخلوق والكيفية برضو ايي؟ محكمة بقى ان انا عارف هذه وعارف هذه ما quer المعنى في حق الخالق محكم والكيفيه مجهوله متشابه بيقول لك ازاي فهنا مثلا يقول لك ايه القاعده الخامسه نعلم ما اخبرنا به من وجه دون وجه من وجه الايه دون وجه يعني في الغيبيات الكيفيه من عرفات لكن المعنى معلوم ومحكم انت خبرك ازاي طيب نكمل كلامنا ثاني فواحد يقول لي بقى القرآن محكم ولا متشابه ولا فيه محكم وفيه متشابه صلى على الله عليه وسلم جاي الكلام يا محمد هل القرآن كله محكم ولا كله متشابه لإني في آية بتقول كتاب أحكمت إذا كله محكم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه إذا كل متشابه وآية بتقول منه آيات محكمات ظن أم الكتاب وآخر متشابهات أنا بشرحه بكلام دي عشان ناخد كلام تيمية عبارة عن قراءة حيبقى مفهوم سعيد إنما قبل كده هتحس الكلام صعب كتاب أحكمت آياته طالما انه هو كلام عربي له معنى يبقى حيثهم العربي ما يفهموش الانجليز صح ولا لا يبقى القرآن كله محكم باعتبار معناه كله واللي يقول لك دير كده يبقى بياطف كلام الله بانه بلا معنى القرآن له معنى ادركه من ادركه وقصر في ادراكه من قصر لكن هو له معنى أنزله كلاما عربيا له معنى يبقى معنى القرآن كله محكم باعتبار معناه نعم كله كتاب أحكمت آياته فهي معلومة واضحة بينا لأنه نزل بلغة العرب بس الناس بتتفاوض فيه على حسب علمية. علمها وقرأتها والتعرف عليه يبقى القرآن كله مهكم باعتبار ايه لأنه نزل بلغة العرب مش كده نزل بلغة العرب باعتبار المعنى بس وعيضا القرآن كل متشابه يقصد الحكم والجودة من ناحية البلالة والصياغة كل محكم وكل متشابه متشابه يعني يشبه بعضه وبعضه يشبه بعضه, ايه؟, بعضه. زي ما تقول ايه فلان دا شبه فلان في ايه في الدرجات في الجودة في الجنة في الترتيب معاي يا او تجيب كيس كل فكيس دهوشة بكيس دهوش دهوش دهوش بدبط شك دي طلعونا ننطع واحدة كله متشابه على اعتبار الكمال في الصياغة والبلاغة والإعجاج نبقى في ده على هذا المعنى مقبول لكن لما نيجي بقى باعتبار الوحكم الوحكم معناها المعلومة اللي بقى الوحكم معناها ايه؟ المعلوم الوحكم فالقرآن كله محكم باعتبار ايه باعتبار لكن باعتبار الكيفية الكيفيات المشهودة المرئية فيما يتعلق بعالم الشهادة والإنسان حتيبقى معلوم اشكريت طب الكيفيات الغيبية المتعلقة بالله عز وجل في مجيئي ونزولي واشتوائي وما شابه ذلك حتيبقى ايه مزهولة او متشابهة بمعنى مختلطة مع عقشة ميزة لاننا مش افتاش وانا شكرا ما نبقى بعض القرآن محكم باعتبار الكيفية صح او لا غلاب اننا السامع كله نوع بعض القرآن باعتبار الكيفية باعتبار الكيفية الدل عليها المعنى القلامة على المشابعة ومحتى بعض القرآن باعتبار الكيفية محتم صح طب بعض القرآن باعتبار الكيفية متشابه صاحب اللعلم صدمة جنس اي في التعليقات الغيبية كلها ما حدش عرفت القرآن كله محكم باعتبار المعنى صح ولا غلط القرآن كله معلوم باعتبار معناه صح ولا غلط ال ال الكيفية الغيبية بعضها معلوم باعتبار المعنى صح ولا غلط هطأ الكيفية صاحب لك يا سيدا يا شيف دخليني <تصفيق> يا سيدا القرآن كله محكم باعتبار معناه صحة ولا غلط كله متشابه باعتبار معناه خطأ, خطأ. لا إن كان الحظ يشبه بعضه بعضا فذا كلام مصبوط طب القرآن كله محكم باعتباره كيفية خطأ لإن فيه كيفيات أحنا ما أعرفش أنا أحد كيفيات غيبية فالقرآن كله متشابه بمعنى الصلاة يعني من عرص الميز باعتبار الكائفية خطر خطر لين في الكائفية نعرص فلما أن جاء البشير لم ربنا سبحانه وتعالى يأمر ما بالصلاة أقيموا فالرسول قالوا كما رأيتموني وصلوا يبقى إذن باعتبار المعنى كله محكم وباعتبار الكائفية فيه المحكم وفيه المتشابه هو دلقى ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمه محكمات بقى في إيه؟ اذا قلنا ان فيه المعنى محكم والكيفيه برضه محكمه في الاشياء المشهوده اه يبقى كل الايه محكمه الايه نقول هي محكمه امتى اما تكون معلومه المعنى معلومه الكيفيه اما تكون معلومه المعنى والكيفيه نقول عليها ايه ها محكمه احكاما كاملا ظن أم الكتاب يبادئ آيات الأحكام جميع آيات الأحكام الشرعية لازم تكون محكمة معلومة المعنى ومعلومة الكيفية باتنين أعدتان جميع آيات الأحكام فلت تكتبوها دين فعط المعلوم جميع آيات الأحكام الشرعية محكمة المعنى محكمة الكيفية او معلومة المعنى معلومة الكيفية هل في حكم شرعي واحد ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يبين كيفية ادابه ينفع لازم طالما في حكم شرعي لابد أن يبين الكيفية التي ينفذ بها في المكلف ولذلك الرصاع السلام ألخذوا عني مناسكك صلوا كما رأيتموني أصم كيف أصلي حتى لما ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إيه تسليم فالصحاب الرحالة نعرف نزيم السليم عليه فكيف نصلي عليك يبقى الرسول الذي يقولهم الكيفية والعبارة اللي حيقولوها في الصلاة يبقى ليس بكل كيفية برضو معلوم مش كده برضو؟ يبقى جميع آيات الأحكام واضحة في المعانة واضحة في الكيفية محكمة معناها محكمة فين؟ في الكيفية هل ستبقى لكم معلومة دي؟ دي المعلومة دي هيك مهمة أول. والله اللي حيثهمها هيستوعد استعاد جدا جدا في قضية التوحيد معاه يقولنا يبقى القرآن كله ايه محكم في معناه اما باعتبار الكيفية ففيه المحكم وفيه المتشاف فلو كانت الاية معلومة المعنى معلومة الكيفية يقول يبقى محكمة في معناها وفي كيفيتها هو ده المقصد بقوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هل ام الكتاب وكلمة ام الكتاب يعني ايه اصل اصل يعني اصل طحب يعني اصل يعني الرسالة جاءت عشان ليه جاءت عشان الناس يقالوا لها افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ليه لاحكام الشرعة تتفي فيه اللي هو توحيد العباد الرسول جاء ليعرف الناس بالاسماء والصفات وان ربنا سبحانه وتعالى وجدوا حقه انه خالد كل شيء الناس عرفت الكلام ده بفترتها ولكن هداهم الى معرفة الاسماء والصفات عن طريق الواحد لكن لو أحد عرف الأسماء والصفات وعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق لكن ما صلش هو ما تعرف ولا عايز الصلة ولا عايز الكثم بالإسلام هيبقى كده دخل الإسلام فأم الكتاب يعني أطله الأحكام التي ينضغي على المسلمين أن يفعلوها لكي يغيروا أنفسهم ويغيروا واقعهم هذا معنى أم الكتاب يبقى الأحكام الشرعية أحكام العبودية لا بد أن تكون وردحة المعنى وردحة الكيفية محكمة المعنى ومحكمة الكيفية لا بد أن تكون محكمات ولذلك يتمئ Paix آيات الأحكام هم سموها آيات أحكام ليه البداية تكون معناها وابحة وابحة معناها وابحة كيفية لكن تعال نبقا الأخر بتشابهة الغيضيات محكمات ولا متشابهات والمحكمات من ودها متشابهات من ود هو ده اللي قولي متايمين انا نعلم او انا نعلم ما اخبرنا به كلمة اخبرة خلي بالك يبقى باب الخبر ولا باب الامر اسمعوني لا الخبر يتصلنا به التصديق طالما ما يبقى تخدى رب الاسحنا تعالى انا نعلم ما اخبرنا به من ود دون ود يعني الاخبار الغيبية كلها معلومة ومختمة من حيث المعنى متشابهة من حيث الكائفية شفت بقى ازاي اتطبحت المسألة دية فباعتبار الكائفية كل الغيبيات بنثبت لنا مجهود وباعتبار المعنى كل الغيبيات بنثبت لنا مختمة فلما يقول وزاء ربك والملك صفا صفا المعنى معلوم ولا مذهول معلوم لان كلام عرق والكيف مذهول ما نعرفهش واضحة يبقى جميع الكيفيات الغيبية من حيث دلالة الآيات عليها الآية يبقى فيها المعنى معلوم ومحكم والكيف مجهول يفوضه إلى العزة فالي لكن لوحد أنك نفوض كمان المعنى ولا يعلم المعنى إلا الله فلو كده ربنا بيخطبنا بالكلام ليه طالما ميريش معنى ومحنش فاهمينه فهينتوا يقولنا فهم عايزين السلف يقول فهموا الناس إن السلف الصالح كانوا يفوضون معاني الآيات الغيبية قولك استواء لا أعلم معناه لكن السلف مالوش ما كيف قالوا استواء لا نعلم كيفيتهم فمعنى الاستواء معلوم والكيف إيه؟ وده اللي قال الإمامان فقولك السلف فوض المعنى كيف كذبتم على السلف الصالح فقد كانوا يعلمون المعنى بل قال عبدالله ابن عباس أنا ممن يعلمون تأويله يعني يبقى من المعنى يفسر لكن الكيفية وما يعلم تأويله إلا الله يبقى الكيفية الغيبية لا يعلم تأويلها إلا الله أما المعارض فيعلمها البشر ويعلى الله عز للناس بإن أنزل قرآنا عربيا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا إيه حياتك أسلا يتدبرونا القرآن على قلوب أقفالها أقفالها وما كانش الكلام يتدبر يبقى ليه ربنا سبحانه وتعالى الخطيب النبي في انتون نقطة دي أخونا كده أرزوني كلام تيمية بقى واضح شوية الخلاف الخلاف لا مش متشابه لو في آية من آيات الأحكام لو فيه آية من آية الأحكام فيها خلاف يبقى الآية متشابهة لا مش متشابه هي محكمة على حسب البليل يعني الخلاف وارد في الفقه الخلاف وارد في السبب الخلاف ايه؟ السبب في الاختلاف ان كل حديث ثبت عند فلان ما ثبتش عند الارض ولذلك كلهم قالوا ان صح الحبيث فروم الذهاب كده يتفق فلازم تكون الكثير معلومة في النهاية على طريقة ما فالإمام بحليه قولك صلي بالطريقة الفلانية فبالشاف عمل والله انك شايف رافع اليد كذا وكذا اخذ لك ازاي ليه ليه ان ما وصلوش الدليل ولو وصلوا الدليل سيقولوا به كما قال ابو حنيفة وكما قال غيره من الايمن فالخلاف اللي بيحصل ما هو السببه جهل بكيفية ولكن سببه نقل الكيفية من خلال الاحاديث فبعضهم يثبت وبعضهم يثبت الحديث وبعضهم لا يثبت الحديث لكن مفيش واحد منصف عن الاطلاق يرى حديثة رسول الله تعالى مواضع عنجليا ويحاول يقول لك لا اي كيفية مش معلومة ليه يبقى انت اللي بتشوفش صحة كده او مساعات تشوف هنعمل لك ايه? يبقى اذا ايات الاحكام سميت ايات الاحكام باعتبار وضوء المعاني والكيفية وآيات المتشابهات سميت متشابهات باعتبار المعنى ولا باعتبار الكيفية? قرروا يا اخواني لكن باعتبار المعنى المحكمات معلومة وضحت المسألة ولا عدت قالي واضح في يا صبري والله لو في يبقى كل الناس ان شاء الله في يوم <تصفيق> لان صبري ده والمقياج فطالما استوع بالقناة يستحق كويس يبقى المعلومة وصلت لكل اكوان مش عشان ان ده اخي فاضح اخي فاضح اخي ازاي لكن هي القضية ايه في ان الاخ صبري من الإخوة العوام البسطاء اللي يعني فيه سطرة نقية في فهم المعنى وفهم الكيفية وفهم تصديق الخبر وتنفيذ الأمر بسطراته هتلاقي الكلام واقع على قلدي والحمد لله قاعد علي يا ساري هو دمستوعب المعنى بتاع يبقى أسألوه ولا بلاش سلو <تصفيق> على رسول الله نرجع لكلام شيك السلام عايزين نربط بقى اللي احنا قلناه لمعاني التأويل احنا قلنا الآيات القرآن كلها محكمات على اعتبره وضح معناه مش كده القرآن كله محكم باعتبر ايه معناه هو باعتبر الكيفية فيه المحكم وفيه المتشاف عظيمة التأويل المعنى الاول وردت القرآن بمعنى الحقيقة التي يقول ليه الكلام يعني اخبرتك عن شيء فما تأويل هذا الخبر تقول تقول الخبر وقوع تأويل الخبر أيها وقوع يعني أيها تأويل الخبر وقوعه يعني نουμε ربما نحن للسلي ang�l billions بل كذبوا بما لم يحيطوا بعينه الكفاء كذبوا إيه كذبوا بالساعة وبالجنى وبالنا فاردنا بقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعينه ولما يأتيهم تأويله يعني هم كذبوا الساعة ولسه مجاش التأويل بتاعها تأويلها يعني ايه وقت وقائها فلما يدي وقت وقائها فيا أخر يقول يوم يأتي تأويله يوم يأتي تأويله يعني يوم يأتي الوقت اللي يحدث فيه حقيقة ما أخبر الله عنه من أمور الساعة يقول الذين نسوه من قبل وكذبوا به قد جاءت رسل ربنا بالحق يبقى التأويل هنا معناه وقوع المخبر عنه تأكبر عن أشياء فرقع يبقى تأويل الخبر في القرآن معناها تأويل الخبر نقول وقوع تأويل الخبر قوله تحفظ اللفظ دي تأويل الخبر وقوع طب نيجي بقى لتأويل الأمر يقول لك تأويل الأمر تنفيذك زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفوال فتبه بحمد ربك واستغفروه الأمر ذا اللي رسول عليه السلام فتبه بأمر ولا صبره اسمع طيب. الامر ختمه بايه تنفيذ فتاويل الامر تنفيذي ام الام المؤمنه عائشه الايه كان رسول الله صلى الله كان رسول الله صلى يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتاول القران يتاول القران يعني ايه يعني نكز الامر اللي ورد في قولي یوا Δرمالرج Didri Quad тебе لبقى هيا فهم على ان تأويل الامر تنفيذ وتأويل الخبر وقوع هي لقول الخبر يتطلب التفضيل لكن تأويل الخبر وقوع يبقى تأويل خبر ايه وتأويل الامر تنفيذ تأويل الامر تنفيذ يبقى ما تأويل المحكمات من الايات تنفيذ اما كن اوامر وايات الاحكام. ما تأويل aja has been all things لا ايات الاحكام تنفيذ هلきان? التأويل لاشيوب معناه الحقيقة التي يقول الاسلام فالحقيقة التي يقول الاسلام في باب الخبر وقوعة و Violence تنفيذه يبقى جميع ايات الاحكام اللي يسموها احكام العبودية احكام العبودية تأويلها تنفيذها ولذلك يقول له ايه خلي بالاقربون عبر Lunch العبادة تأويل الأمر العبادة إيه تأويل الأمر يعني عايز يعرف العبادة فقال العبادة هي تأويل الأمر فواحد مش فاهم ولا أعلم بلسه ده بيقول إيه العبادة تأويل الأمر يعني كان كم نقض الأمر يقول أنت جده قبيت العبادة يبقى أنت جده أقول بل حكم الشرع أقول قبيت في يقول لسه العبادة وسعيب وتأول الأمر فالتأويل على الحقيقة التي وإلى سلام فربنا أمرنا أمر. رأمنا رأمنا عيشة بأن رأمنا ربنا شحة على أمر السلام ده أمر فلفزه يبقى تأويل الأمر تنتين وتأويل الخبر وقوع تأويل الخبر وقوع الخبر صحيح يتطلب التفديق بس أنا أخبرت عن شيء فما تأويل هذا الخبر إن يقع يا رب ما تأويل قول الله تبارك وتعالى إن الساعة آتية لا فيها او إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجدى كل نفسي ما تزعى ما تقول هذه الآيات التغذيق ده في قلبك فده مش تأويلها لما تصدقها انت صدقت خلاص به لكن نعيش تأويلها تأويلها معناها ايه مقوعة فالنساء هتحسر هتحسر فانت تعتقد ان لما تخبر الله به هيحدث يوم ما يحدث لبدا التأويل بتاعه يوم ما يأتي تأويله. يقول الذين نسون من قبل قد جاء الرسل ونبيه بالحق فيم تخونا نطريات يبقى المعمل الاول للتأويل اللي تعرفه العرب واللي ورد في القرآن ونزل بنسان العرب ان التأويل معناه الحقيقة التي يقول إليها لإيه السلام طب يفرض واحد بيبحث عن معنى القرآن وإحنا عدنا أن معنى القرآن كله إيه محكم عشان يفصل للناس ويوضح هذا المعنى يبقى نقول التأويل هنا معناه التفسير والبيان وهنا عبدالله عبدالله يقول أنا ممن يعلمون تأويله من يعلمون تأويله. عبدالله من عباس يقصد هنا التفسير والبياد. لكن هل عبدالله من عباس سيبحث عن الكيفية الغيبية. أبت. لان الله يعلم تأويله بالله. بقى. شوفوا لا يد بقى انه اندت اعبارك كامل ثانية. قبل ما نبدأ. القرآن كله محكم او متشاهدة? المحكم باعتبار ايه? المعنى وايضا متشابه باعتبار حفظ الجود وباعتبار الكيفية فيه المحكم وفيه المتشاب واضحة فيها اوعيتون في المعلومات امثل على كل نوع انت سألت سؤال ولا مين انت سألت السؤال اذا كان القرآن كله محكم باعتبار معناه فما معنى قولي عز وجل حاميم الف لامين طرصيم من فواضح السور في الروس المقفعة بعض النساء لك ده كلام نوش معه يعني ربنا خاتبنا بقى الغاز لا له محط المعنى في المغارف في الوقت حيث بعد كيف هو ليه ربنا وضع هذه الفروس الأول ابن كثير قال المعنى واضح جيد يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم انتو بتقولوا ان القرآن ده محمد جايبوا من عند نفسي ابن زكال محمد ألف هذا الكلام فالقرآن مؤلف من حا وميم وطه وسين وميم ألفوا زي وردون أخبرك ازاي؟ يبقى هذا المقصود بإن هذه الحروف هي التي شكل منها كلمات القرآن فهل لو كان غسول جاء بها فاستطيع أن تفعل ذلك ولذلك من التحدي ثم النصر بالوقت يقول لك أن تفعوا السلام هو اللي قالني في القرآن وجاب السلام دا مع المناس تب وروا نشاكل إذ تحقوا الكتب بتاعتكم وطلعوا كلام زي اللي دابوا لنبع السلام فإن عجبتم يبقى واحد عادي زي ما انتم بتقولوا احكم من كلامكم اذا كان هو مش نبي يبقى كون لانبياءكم مش انبياء لان كلام واحد من كلامكم فليقرأ كلامه يرى فيه اجباع والجمال والحسن والجودة وليقرأ كلامكم ما يتغمي نعم يا مرش يرى هي رفيش يا ولي ارى وانت طبعا القصة اللي حصلت كم مرة اللي لما يتطلب بيقرأوا في الصفحة في الطبور هي من ايات القرآن قلت لك لا احنا عايزين مستوى احنا كمان نق كذا ده يوم يقرش شويه من ايه اللي بتقولوا دي فاهم خلاص خلاص احنا مش عايزين نقرا خالص وهم اللي طلبوا اننا نقرا ليه نفسه ليتقرا ليس في احكام جاءت في القران فاذا كان بتقول ده الكلام من عنده ورونا انتوا شرطت طرقكم زي وامر ما في واحد يعني كان عامل جلورتي اللي هو كتاب الفرقان اللي بيتكلموا عنه واحد كان فلسطيني وخد جنسيه امريكيه ولا قاعد المسيحي وحب يعمل ايه قرآن ويقلب قرآن فتعليه السبب يكونوا استهزئوا بقراط انطبط المحق سمو القرآن من أمريكا أو الفقان كلام كلام فراضي وكلام خايد زي يعضوك ضعيابيت وضعوك ضعين كلام اللي قاله مسهلما الكذاب وغيرت كلام فالقرآن كلام معصوم حتى الآن وإلى أن تخدم الشعب هو واو بحكي معناها فمش ممكن فاجيب لك حروف او كلام اقول لك لا بلا معك وبعدين الكلام ده انت ما تعرفش اسراره يعني ما تعرفش اسراره ايه يعني حامين محطوطه هنا فيه لان كلامنا مين عند ربنا يا اخواننا ربنا اللي خلق الانسان وخلق الخليه بمنتهى التعقيد وجوا بتتكافح عشان تفك الشكره الوراثيه جوه الحمض النووي لما ينزل قران يبقى في اعجاز في لحظه من الساعه فإفرد ظهرت في تكنولوجيا اعلى من الكمبيوتر بالوقت. وبدأوا يحسبوا الحروب بتاع الكرآن فأكيد في شفرة موجودة احنا مش عاكد هيلبر معناه في يوم الايام تبقى اعجاز اللي جاي سنريهم ايات اللي قبل وفي انفسهم حتى يا كبانا لهم انه ليه الحق وكل يوم بيزداد الاعجاز وكل يوم بيستشبوا اشياء وكل يوم فمش معقول هيجيب كلام من زي المعنى يبقى لازم الكلام يكون له ايه المعنى فجميع المعاني الكرآن محكمات معلومة في النسبة للخلق ربنا سبحانه وتعالى أنزله القرآنا عربيا بكي يتلى ويقرأ ويتدبر معناه أما باعتبار الكيفية ففيه المحكم وفيه المتشارك يبقى المعنى الأول التويل في عنا الحقيقة التي أقول له الكلام أعمل ربق. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة محكم هنا في المعنى ولا في الكلم أحسن في المعنى والايه والكيفيه مين هو ايات محكمات تبقى محكمه في المعنى ومحكمه فين في الكيفيه واخر متشابهات في المعنى ولا في الكيفيه طب معنى ولا مش معنى اول مره تحفظ ربنا في المعنى ولا في لكن المعنى معلوم محكة واضح نحن قلنا كل القرآن ليه معنى فلما يتكلم عن الغيبيات يبقى واضحة المعنى مجهولة بايه الكيف وإلا ما قلت رحم الله عرص كل السواء معلوم والكيف ايه مزوغ والسؤال عن الكياتية بيلا أنه ما حدش حاجة يعلم تأويله إلا الله منه آيات المحكومة إنه الكتاب هو أخر متشابهة الذين في قلوبهم زي فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون ايه ال احسنك فيتبعون ايه بيبحث عن الكيفية مطلقا ولا الكيفية الغيبية لكن لو بحث عن معنى الالات اللي بتدلع الكيفية الغيبية يبقى بحث عن متشابين لا بحث عن محكمة يبقى من حقة ان تسأل اي واحد يعني ايه الرحمن على الارض استواء فيفسر لك معنى ولا حيترجم لك كيفيته يعني الواحد اجنى بداخل الوقت ما حق Assi يقول له يا أخواننا إيه معنى الآية دي تتكلم بالإنجليز يعني وقت الزمين يعني إيه المعنى فالله حيترجمه حيترجمه المعنى أو حيترجمه الكافية قلو حدا هيجي في النظمه حيترجمه الكافية حيترجمه مانوي إزاي دي يبدو لا نو اللا هو يا أهل إنما حيترجمه المعنى فالمعنى إيه المعنوم فمن بحث عن المعنى لم يبحث عن المدشاب وإنما لو بحث عن الكيفية الغيبية اللي دل عليها اللصوص دورها للصفات يبقى في الحالة دي اتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل يعني بيدور لين التأويل معنى الحقيقة التي تقول لها كلام فربنا يقول مثلا وجاء ربك الملك وسطا صف فما تأويل هذا الكلام مش ده خبر والوجاء ربك والملك وسطا صف تأويل خبر إيه؟ عايز يبحث عن كيفية مجيء الحق ودي محدش عرف لأن لا يعلمه الى الله وما يعلم تأويله يعني وقوعه والحقيقة التي يقول الله والرافقون في العلم يقولونه امنا دي يعني وكيفية دي حقيقة كلهم من عند ربنا سبعا كان محكم او كان متشابه وصدقوا الخبر وننفذوا الله ورحا الملوذة ونزيل تقول لك اهو فأما الذين في قلوب الذين فاستمعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وما يعلم تأويل أولى الله يعني لا يعلم كيفية الحقائق الغيبية إلا الضغاء لا يعرف الرسول ولا يعرف الصحابة ولا يعرف أي حد إلا أن يعلمهم حق سبحانه وتعالى ما شاء في وصف الجنة والمر وما شابه ذلك والرافقون في العلم يقولون آمنا به يعني في المحكم المعنى والكيف ننفذ وفي المتشاره باعتبار الكيف المحكم باعتبار المعنى نصدق ونؤمن أنه سيقع والراتقون في العلم يقولون ليه كل من عند ربنا وما يذكر إلا للألباب وما يذكر إلا إيه يقول لك وجمهور سلافي الأمة نقرى بقى سلامي في النية واضح الوقت كده هنقدر نمشي بسرعة ده صح فمعي بقى فلو عبارة عدة مش مفهومة يبقى ده تقصر منك ده ما سمتش اللي فات ده كل اللي يقول عنه بتايمين بس لازم نرى كلامه والسلوب بها والسلوبه بتايمين عشان يعبر عن هذا الكلام وجمهور سلف الأم وخلفها على أن الوقف المقصود بخلفها هنا مش المتكلمين اللي هم خير خلف يقصد بها كل من كان على منى الشبخين تيمين وخلفي على أن الوقف عند قولي وما يعلم تأويله إلا الله على إن البحث عن المتشابهات في الكيفية محدش في عصفها أبدا إلا ربنا سعى تعالى فالمعنى معلوم الكيف إيه مذهول المعنى مهتم الكيف متشابه المعنى معلوم لا يفوض والكيف مذهول يفوض إلى الله عكا وشاشا ورد حنوطي إيه خلنا؟ وهذا هو المقصور عن ابن بن كعد وابن مسعود وابن عباس وغيره خليكم معاه انا لما قد الوقتي اشوفكم كده معايا عشان تعيشوا معايا اللي جاي الرحمن عن عرش التوى الاستواء اللي معلوم المعنى صح ولا غلط محتم المعنى رد الاستواء معلوم المعنى ها الاستواء محكم المعنى الاستواء مجهول الكيف الاستواء متشابه الكيف الاستواء محكم الكيف خطأ ولا صح انا حيث نشكت انا الاستواء محكم في الكيفية صح ولا علب اشه واحدين صح الكيفية ما يعلمنا الله فازين احكمتها واعلمتها طب ليه الاستواء معلوم المعنى مجهول الكيف محكم المعنى متساهل الكيف نستوعبه باعتبار المعنى ونجهله باعتبار الكيف كده برضه طب نصوغ معنى الى الله نفوض كيفيته الى الله استواء معلوم الوجه دون وجه صح ولا من حيث الكيف مجهول من حيث المعنى خطا ولا صح معلوم من حيث المعنى مجهول من حيث الكيف متشابه من حيث المعنى متشابه من حيث الكيف صح ولا غلط معلوم من حيث المعنى محكم من حيث المعنى متشابه من حيث الكيف الكيفية الغيبية حدي عرفها هذا كده المعلومات ثبتت نكمل الشيخ صار التأويل باعتبار الحام الوفوء وباعتبار الناس الوفوء لا في الامر ما هو الامر لا ان النهي عن أمر بالترك هو كله امر ولذلك يقول لك الامر يقول لك لو ربنا امرنا بامر او نهانا عن نهى فالنهي عباره عن ايه امر بترك الفعل يعني ترك التاويل وقوعه تنفيذه تنفيذ الامر او تنفيذ الطرق تقول امتشاله ما تنفيذه هي وهي نفسها تنفيذها ايش لكن هو اقصى تكيد تنفيذ الامر فواحد طب هو ما هو الناهي امر بالطرق فستنفيذ بالامر في بالطرق يبقى كده نهي ورول عن عبد الله من عباس عن ان عباس انه قال التفسير على اربعة اوجه تفسير تعرف العرب من كلامها تفسير تعرف العرب من كلامها من خلال السياق زي ما رأيت أسدا وسلمت علي وأكلت معه العرب عرصا من المقصود بكده رجل شباع ودي مش محتاجة تأويل ولا أقول لك هنا المفض محتمل وتأويل ده هي ناس السياق كده إن المقصود رجل شباع رأيت عيلا من عون الأعداء وقضقت علي بي. وقيته طيب اللي المقصود بالعين هنا البئر او الحكة المبصرة اللي هكذا العين المقصود هنا الجسوس اخبالك ازاي تفسير تعريفه تعريف العرب وكلامه وتفسير لا يؤذر احد بجهالته زي ما قلت مثلا يا جماعة انت في مسجد عبدين يوم الثلاث بعد المغرب اخبالك ازاي كل اللي حاضرين فيه منكلام ما عاد يكون واحد اسداني ما بيعرفش عرب شخص يا لأ تفسير لا يعظر أحد مجالك إلا الأعجمي طبعا فلما أجل بص واحد يقول لك والله أنا رهت يا شيخ ملأتكش رهت فيه قول لك والله رهت لك المرج مرجي إيه أنا بكر ليه مجال عبديل إيه اللي ودك المرج قولت أنت ساكن من أكي يا عم سابره قول لك هنتقبل في عبديل يبقى ده لا يعظر طول لأ ما كانتش عارف لا ده يبقى أنت عالك مش مظبوط ماشي ها لا اللي معنى واضح فيه ومعلوم بقوله. الله اكبر الله اكبر الله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 يبقى دلوقتي ده الحد ده الله يبقى دلوقتي بنقول في التفسير على اربعه أول تفسير تعريفه العرب من كلامهم اللي هو من خلال ايه السياق اللي هو نتكلم عنه في حكاية ايه التأويل دي صرف النبض من معنى الارض ده اللي يقصد عبدالله من عبدالله ان السياق الكلام ليش مفتاح تأويل لانه السياق الكلام يدل على الرجل الشجاع ولا يدل على الاشر يبقى هتقول لي لا انه هنا نقول بالتأويل هتقول لك ده المجاز والتأويل وانت وقلت رزب المجاز المجاز دي ملتعمل نخي العقار إخبالك ازاي إيدي واحد إيه لك وهو سيكون الناس دي لا يقولوش بالمجاج والمجاج العرب لم تستعرف لما كل واحد رأيت عينا من عيون الأعداء وقضقت عليه وأثرته أمر ما هيقولك المقصود بها البئر ولا العقار ولا العين المكسرة ولا الحجة ولا هيقولك المقصود بها جاسوس على طول حيثنا الكلام ده ازاي تعريكو العرب من كلام يوم يخلص كل سياق نفسه فحسن من ايه ده تأويل فرص اللفظ من معنى الى اخر بدليل ومش عارف ايه وكلامين ده او بغير دليل هو ده الباب الذي تخفصوا فيه ووقعوا فيه في الجهل والعلم بالله وتفسير لا يؤذر أحد بالجهالاته إلا هو الكلام العربي له معنى وتفسير يعلمه العلماء لأن المعنى به في الأحكام الشرعية أو حتى فيما يتعلق بالأخبار الغيبية زي مالك و... لما قاله السيد وقاله رحمة عرصة وكيف تسوي فالإنما إليك يعرف الإجابة الصحة ممكن لعمل ما يعرفش الإجابة أخبرك إزاي؟ تفسير يعلمه العلماء فالنقصود تفسير يعلمون به معنى الكلام والكيفية المشهودة في الأحكام أما الكيفية الغيبية فنحدش يعرفه هو ده الرابع هو تفسير لا يعلمه إلا الله من افدع علمه فهو كاذب تفهم الكلام اللي أخونا بتاع عبدالله عبدالله عبدالله؟ تفسير يعلمه العلماء إنه مش كل الناس علماء فاللي انت تذهله هو مش مختلف عليك ومتشابه عليك وقت ما تعرف لكن لو انا وصلت بقى لأقصى العلماء في الارض وقلت له اخبرني عن كيفية استواء الحق هيا رحي هذا تفسير بقى من نوع الرابع اللي هو بقول ايه وتفسير اللي يعلمه الى الله وقد روي عن مجاهد وطائفة ان الراسخين في العلم يعلمون تأويله يبقى المخصوب بعلمي بالتأويل ايه التفسير والايه والبيان وضوح المعنى لكن مش الكيفية الغيبية وقد قال مجاهد عرضت المسحط على ابن عباس من فتحته إلى خاتمتي أقف عند كل آية وأسأله على تفسيرها أقول ولا منافاة بين القولين عند الصحقيق ليه مفيش منافاة بين القولين ليه ده معناك تفسير البيان وإسأل معناك الحقيقة التي يقولوا ليها إيه الكلام. بجرد كده سلام شيء بسام واضح أظن كده العبارة بقى سهلة معاني التأويل عند المتايمين وإن ورد التأويل قد طار يتعدد الاصطناقات مستعملا في ثلاثة معاني هو في الحقيقة أن وراء السقران والسنة معنياني فقط المعنى الثالث دي مصطلح محدث اللي بيكلم عنه المتايمين في الأول والأحدها وهو استلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصول وأصولهم أن التأويل هو صرص اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرتوح بدليل يقتره به زي ما قلتلكم مثلا إيه رأيت أسدا ماذا تقصب بالأسد احتمل يكون حيوان واحتمل يكون إنسان شجاع أخبرك إجاي فلو اقترر دليل وقلت مثلا رأيت أسدا وسلمت عليه وأكيت معه عزمته بيت عندي أخبرك إجاي وكلام من جثنون حدث حيوان لأن الدليل صرف النغض من الحيوان إلى الإنسان وهذا هو الذي علاه أكثر من تكلم ومتاخره في تأويل نصوص الصفات وترك تأويله يعني كل الناس اللي كانوا يقول لك انت بتقول بالتاويل ولا ما بتقولش بالتاويل دلوقتي مثلا الشيخ يقول لك ايه انا عايز اعرف مذهب الراجل ده الشيخ ده ما تروح ناشن في وسط مجموعه ويتمنى ان الشيخ يكون من الازهر او من ديرهم يقول استنى الاول لما نشوف الشيخ ده افته ايه الشيخ ده بيقول بالتاويل ولا بيقولش بالتاويل فيقال له طب نقول بالتاويل يبقى تبعنا ما بيقولش بالتاويل اه تبع أكبرك الزيت فإذن أسموا العلماء وأنوأوهم أفصحنا كان نوعنا في السعودية لما نقعد مع بعض العبارة بيضا ترد إلا بكتوب محمود الشيخ دهو ده بيقول بالتأويل ولا بيقولش بالتأويل هو أغف ده الصفات يعني فهين بيقول لك آهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نفس الصفات وطر في تأويله يعني ده بيقول بالتأويل ولا بيطرق التأويل فعلى هذا الأساسي كان بيقول بالتأويل هيبقى متكلم أش وإن كان ما أقولش بالتأويل هيبقى تابع الجماعة إيه السلفيين الوهبية الناس اللي هم متحدرين ومعاليتهم فيها خبرك إزاي دي اللي والله يكونوا نعيشوا ونعيشوا معهم لكن الله يخصموا الناس على, على حالة إيمجاز والتأويل وبالتأويل مع إيه اللي التأويل المقصود فقارنوا والسنة موش كده أبداً التأويل معنات الحقيقة التي يقولوا ليها الكلام تأويل الخبر أسمح تأويل الخبر وتأويل الأمر تنفيذ هو ده اللي يعرفوا الصحاب إن تأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذ والتأويل بمعنى تأسير البياء اللهم فطرهم في الدين وعلموا التأويل حديث النابع وصلانة إن شاء نعبوها من العباية في تأويل صفات وفاكتها وهل هذا محمود او مزموم وحق أو ضد يعني هل لما تقول استوى استولى محمود ولا لأ باطل ولا لأ هو بتقلم على هذه المسألة فأطبح اشتهار التأويل بين الناس على المعنى الثالث دي اللي بدأ بيه شيخ الإسلام ابن تيميه لكن المعنى الاول الحقيقه اللي تقول الكلام المعنى الثاني تفسير البيان المعنى ما حدش تطرق له الصحابه خالص ده كلام محدث في الاخر وهو ده اللي اشتهر تتحدث عنه من اهل العلم او غير الاشاعره او المتكلمين حتى من السلفيين يتكلموا على التاويل انت بتقول التاويل ما بتشوفش بتؤول المعنى الثالث اللي صعب لكن المعنى اللي في قران السنه تجاهله الناس حتى ما كادوا يعرفون إنه هو ده المخصف بالتأويل لما يستمر بالتأويل في القرآن يبقى اشتغر المعنى الثالث فغطى على المعنى اللي وردت القرآن في السنة قولنا في المتينية هو النفس الكلام واضح الكلام دي خنان وهذا هو الذي علاه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل مصدوص الصفات وطرق تأويلها وهل هذا محمود أو مجموض محقق أو بطر المعنى الثاني إلا التأويل بمعنى تفسير وهذا هو الغالب على الصلاح المفسرين يعني ابن جريل الصبر يقول لك التأويل الآية عندنا كذا وكذا وليبدأ يفسر الأقوال فيه تأويل الآية معناها هنا إيه؟ التفسير والبيات كما يقول ابن جريل وأمثال المصنفين واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفكرين يبقى مقصود بالتأويل لما ترى قصب التفسير معناه إيه؟ التفسير والبيات وقال الثوري إذا جاءك التفسير عن المجاهد فحسبك به وعلى تفسيره يعتمد الشهر يوحمل محمد هو الذي يقول لك أن التفسير هنا في كلام المفسرين التأويل معناه التفسير الزيارة والبخاء وغيرهم فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمرد به معرفة تفسيره او نقول برافض أدق الشراء كمان معرفة معنى أنه يبحث عن المعنى ولا يبحث عن الكيهية ها عن او الكيفية المشاهدة احسن في كيفية الاحكام الرئيس يبقى منه ايات محكمات المقصود بها ان تكون واضحات بينات في معناها وفي كيفيتها واخر المتشابهات يبقى محكمة في معناها متشابهة باعتبار كيفية يبقى نعلم المعنى من وجه ولا نعلم الكيفية من وجه الارض طيب نكمل الثالث من معاني التأويل هو ده بقى الأول المفروض يقدس يعني تايمية أنا ذكره على فاتح إيه هو يهم الكلام على إن التأوليه إنتوا بتقوله وش هو ده الورق تطعانه السنة فعلى فكرة تايمية عنده إسلوب رائع جدا في مناقشة الخصوم والتأدب معه وتقدير الخط هو لما يتكلم مع الناس بي عارف إنه هم اللي نسبين البلد سأيامه وإن لو أتكلم معهم بإن يقولهم التأول دا بتاعكم دي زي ما احنا دلوقتي بالتأول تتكلموا عنه دلوقتي بالتأول ما أحبش يعرف الصحابة هاتقول لنا مقص من القرآن أو الصنة يتأول معناها صرف الله من معنى لها لكن الأدلة كله عنه يتأول حقيقة لا تقول الكلام أو السبتور البيان يعني تيميل أكد قال الكلام لا ممكن ياخدوه على قطيله وصفته وعملوا معقدة وبهدلوه حتى ما تسير من معاني التأويل هو الحقيقة التي يقول له الكلام كما قالت على هل يمدرون إلا تأويله يوم ما يأتي تأويله يقول لذين نسوا من قبل قد جاء برشرة من الحق فتأويل ما في القرآن من أخبري معاه هو ما أخبر الله تعالى به فيه وقوع هو ده المقصود به وقوع إلا ما يقول الخبر إيه وقوع مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والمر ونحو ذات يبقى نقول دهو فتأويل ما في القرآن من اخبار المعاد هو إيه ثون وقوعه اكتبوا كده وقوعه يبقى تأويل الخبر وقوعه. وتأويل الأمر كما قال تعالى في قصة يوسف لما سجد أبراه وإخوته وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل فقد جعل عين ما وجد في الخارج هو تأويل الرؤية شايفين الله؟ هو طبعا الضغط الصعب هنا لو واحد قرأ ومن غير ما يحضر المحلقة ديها فأنا في اللي خارج وداخل ومثاينيا بتتخلق من الصراحات عجيب أولي هو أرضه إيه إني تأولي الخبر وكوه فالي وقع ديه كلمة خارج يعني خارج الزهن أما تأولي في الخارج يعني خارج الزهن فالي حصل في الواقع ما بقاش كلام ده كلام أصبح حقيقي فالحقيقة التي يقوله ليه الكلام وهارجي لي عليها الكلام هو ده تأويب أو. فجعل عينا ما وزد في الخارج يعني في الواقع هو تأويل الرؤية الخارج هنا معروفة هو عدول الخارج السعرية <تصفيق> طيب الثاني هو تفشير الكلام وهو الكلام الذي يفتر به اللفظ حتى يصنع معناه او تعرف علته او دليله وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج هو يخذ هنا إيه تأويل الأمر تأويل الأمر هنا إيه؟ تنفيذ هو هو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله ممكن نشيل دي قارس كلا هوت وليبتل كلمتين تفهمها على طول بسرعة التفسير. الثاني هو تفسير كانت له تأويل الأمر تنفيذه كلمه نشيل مش معناها نحذف من كتاب هنشرح الكلام معنى نشيل يعني ايه يعني تقدر تعبر عنها باسلوب سهل تنفيذي وده وان الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان الرسول يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر له سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك ويستغفره وقول سفيان السنة ها هي ايه العبادة هي تأويل الامر وانا في السنة تأويل الامر يعني تستجع تنفذ امر من نبع السلام يبقى تأويل الخبر وتأويل الامر فيه انتو خلامي سايمية الوحيد اظن احنا واحد اقول لسان احد اتكلم كتير ولغير ما ارجع على الكتاب في جمت الوقت إن المقدمة دي كلها واردحتنا كلام التاينية بنقرأ كيان احنا فاهمين ابي التاينية عايزول ايضا در دا اثار ما يمكن. فان نفس الفعل المأمور به هو تأويل الامر به واق حديثة انا عايزة صار فان نفس الفعل المأمور به هو تأويل الامر به يبا تأويل الامر وتأويل الخبر هو دي العادي للتاينية من كلام كل ونفس الموجود المخبر عنه هو تأول الخبر تأول الخبر <تصفيق> <تصفيق> والكلام خبر وامر شايفين ايه اللي يخلي كلام الفينية واضح ويضغز منه الخصوم هم مدايقين منه ليه لأنهم الفينية اللي ما يجي يتكلم بيتكلم بمنطلق أصول لأسيقات فعلة يجي اسمي الكلام ويقول لك الكلام خبر وامر وانت لما تجي تتكلم مع النسجد الخبر يتطلب التشديد وتأويل الخبر أسمع والأمر يتطلب السنفيذ وتأويل الأمر السنفيذ كده خلاص انت في انت أصول العقيدة تماما فلما تيجي تتكلم في قضايا الساخنة انت رجعوا الوصول تضبط له مخفو تضبط له وضعه هيجيبك شمال يمين قلوس فانا اهو التأمين لك اهو والكلام خبر وام ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة لأن أهل اللغة يفهمون المعنى لكن لا يعرفون الكيف. مش كده برضو أقيموا الصلاة فقول لك الصلاة معناها دعاء لكن الصلاة عند الفقهاء أقوال وفعال مختفعة بالتكبير ومختفة بالتسليم يبقى دلوقتي مين اللي أغطر بالأمر وتأويل الأمر الفقهاء والعلماء اللغة الفقهاء الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اجتمال الصماء ده واحد من المفسير اللي... المتلعان لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه ويقصد هنا لين يقول ها لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لا حاجة كن ها الكيفية يعلمون ايه كيفية تنفيذ آيات الأحكام هو ده أصد ايه تبعد لأن الفقهاء يعلمون كيفية تنفيذ الأحكام الأوامر والأحكام الأوامر والأحكام سبحان الله شايفين كلام شخصان التيمية رائع جزي وجميل ماشي معانا على القصة هو الأقضى باللعظة أصدقائي يقولك إيه من ضمن الناس للأسف يعني الكلام اللي احنا قولناه في الأول قد يطل قائل الدكتور محمود بيألف اسمع يا ابن يا اللي فين عز فقصح معاه قولك الدكتور محمود قعد بيكلم كلام عقلي وكلام فلسفي قوله كلام المتكلمين والله وقبل المشايف معرفش فيها نحية قوله عزيز الدكتور محمود بيقول كلام الكلام ده هو صحيح جيب الأحذية بس الكلام المتكلمين اخبرك ازايز كلام متكلمين ده الكلام اللي احنا عايزين نقول عليه ده كلام متكلمين يعني كلمه قاعد حاجه من المتكلمين واحنا قاعدين نحارب في المتكلمين. ويقول لك ده كلام متكلمين والله مش عارف ده نفس عامل ازاي فالقوم بقى دلوقتي ادينا من نص ساعه ممكن في الاول وممكن خاطر بقيه نفسهم الكلام على طول بيحتاج التنمير شوف مش سهل التنمير ايه اللي بيبقى انا مفتاح بينا نبص الوقت هذا الكلام كلمه كلمه يبقى من من متكلمين لا حاول الله تعالى بالله فاللي يقول لك الكلام دي تأكد تماماً أن هذا الشيخ لا يسهم أصول العقيد ولو فيما كويس ما هيقولش كلام دي لأن الكلام ده هو كلام تأمية بس القضية فيه في اللي احنا بنحاول نبسط المسألة بحيث الإخوة يستوعبوها بسرعة لأن لو عاكت أشرح الكلام من غير ما بيهم الأصول ديك هتزاق لأمور صعوبة وهمتوت ولدانك بصعب التجمهورية من أجل هذا قولك ده التجمهورية جدا في الده أفعب حد عند العيال هنا مثلا في السنوي مادة ايه؟ المادة الصعبة ايه يا شباب في السنوي ايه؟ الفيزيو والكيني اوه فيزيو خذتك العلم فش عادة بورايحين خبالك ازاد هناك في السنة الرابعة ساعت ما يقولوا حاكي برسل تادمولي يلقى نص الشباب حيصف فاعملوا ضد بلا ده ليه؟ لأن هم اللي بيشرح ما كل كلمة ويفسرها كإن تسير واحد سوكزة منه سوكزة مع إن الكلام ممكن يوصد بسورة يسهم ذات المتهمية بسرعة جدا جدا جدا ولذلك سأعلمكم مثلا يقول لك لأن الفقاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نوعي عنه المقصود بذلك يعلمون كيفية تنفيذ الأمر هم اللي يعرفوا كيفية أداء الأحكام لعلمين بمقاطب الرسول عيساق والسلام كما يعلم أسبع بقرات وسبوين ونحوين من مقاطبه ما لا يعلم بمجرد اللغة ايه حكاة بقراءات والسقراءات والناس دي ده معدول بقراءات ده واحد من الأطباء الكدامة يعرف الطب وعلمه الطب ومصطلحات الطب وش كده ورده فأحياناً فيك يتقعد مع بعض الدكاتر ومساعد الدكتور رحمة قاعد وصد منه دكتور أستان مع بعض فتدخل مصطلحات انجليزية واحنا مش عاملين منها حاجة. يروح المستشفى ربنا يشفيه شره لحاله هناك ازاي فتلاقي الدكاتره قاعدين بيتكلموا مع بعض بالصين ولم تفهم لا بيض ولا انت فاهم ايه اللي غير لما هو يجي كده يقوم قايل كلمه بالعربي وبعد كده المصطلح انجليزي اصل عنده مرض ايه وبتاع احنا مش فاهمين هو ايه وفي الاخر عايز دكتور فقوم يشرح لك باللغه العربيه لكن هما بيتكلموا مع بعض بقراطه فترات واثنين هما بيتكلموا مع بعض فاهمين بعض ولا لا من المصطلحات ما لا يفهم اصحاب اللغه عندما يتحدثون ولكن سأول الأمر والنهي لابد من معرفته بخلاف سأول الخبر يعني سأول الأمر لازم يكون المعنى معلوم والكيف برضو إيه لكن الخبر الخبر يكون لو كان في المشهودات يبقى معلوم المعنى معلوم السايس لكن لو كان في الغ Latv معلوم المعنى يبقى الخبر قد تكون الكيفية مبهولة لكن الأمر لازم تكون فيه الكيفية معلومة لنحن نفذ ازاي انافذ ازاي اقول, أنا أقول كده. لك كده هوضح لك طريقة تنفيذ او طريقة تشغيل فذلك كلامة الميولة في نتي ولكن تأويل الامر والنهي بد من معرفتي بخلال تأويل الخبر العبارة بوضحة الان في نمتها وستعبتها طيب اه طيب. اذا عرف ذلك فتأويله ما أخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائط الأسماء والصفات هو إيه حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائط الصفات مم. واحد يقول عبارة أدق وأشمل وسهل بالنسبة العامة كل ناس باعتبار لغتها طبعا كلام تيميه عالي وراقي لكن عايز أستفاها من قدامك من العامة تأويل ما اخبر الله تعالى عن النفس المقدسه تاويله ايه وقوعه وما دل عليه اللفظ بالمطابقه يعني ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انه على عرشه الرحمن على عرش استوى فما تاويل هذا وقوع هذا الامر من ربنا على العرش فعلا ثق من بذلك حقيقه كده برضه لك هو اهو تاويل ما اخبر تعالى عن النفس المقدسه بما لها من حقائق الاسمات سمات هو حقيقه نفس ال الحق سبحانه وتعالى نفس المقدس المتصل ملاب العقاة والصفات وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد يعني ساعة ما يحصل ساعة ما يحصل اللي هو وقوع يبقى تأولي الخبر تقول تأولي ما تنسلش العبرة دي <تصفيق> وقوع أن ثومهم ده حقيقة واحد الله يعني رحمنا العرض استواء استواء بكيفية ولا بلا كيفية قولوا تابعρα لم ينح hombres يقول شاء رحمنا استواء استواء ولا بلا كيفية بكيفية لكن القضية هل نعلم الكيفية ولا نذهل الكيفية نحن مانعلمش كيفية لكن ربنا اتطاع على يعلم كيفه فنحن نؤمن بأن ربنا على عرش حقيقة بكيفية حقيقية يعلم صدر ونحن نجهله علىه لكن هو يعلمه فتأويل قوله تعالى رحمه عرفت السوا هو وقوع هذا الخبر أن تؤمن بأن هذا واقع فينا أما الله الضوء عارشي مش تقول لي ربنا سقعت على هذا مش سوق العارش هو ده المقصود يبقى تأويل أثناء وصفات وقوع هذه الحقائص ان دي حق في حق الله عز جل وأنتؤمن بذلك حقيقة مش تقول لي بلا كيف موجود نقول لا بلا كيف معلوم لنا ما نعرفش احنا شايفين معلوم لمين لازم ادي معنى كلمه بلا كيف يعني عند السلف انك استواء بلا كيف يعني لا نعلمه لكن في كيفيه ولا مفيش هو ده اللي يفرق بين السلف وغير السلف لما يقولك الاستواء رب الاستواء بكيفيه, بكيفية لا نعلمها نحله ده كلام مظبوط ان هو انك وما تقيلش دا اصلا دا تعطيل اصلا لوقت لهين او لا هو دي الوقت شد لو تراسوا الكلام اللي نفسد هتفهموه بش اي امكان اللي حضر والمحاضرة دي ما يجيبوش اللي جاية ليه لان احنا عشان لو واحد جاي بديد هيحتاج ان احنا نشرح الكلام اللي فده كله وحن إن شاء الله هل ربنا على الموقع ممكن تبدعونها يعني ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه نعمل بمحكمه يعني تأولي الأمر يعني نفس بقى منه آيات محكمات واضحة المعنى واضحة الإيه ولؤمن بمتشابه لأن ما أخبر الله به عن نفسي ما أخبر الله به عن نفسي وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهات تشبه معانيها من علمه في الدنيا كما أكبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسنا بكلامنا نتكلم عنه في المرة القادمة لكن قبل ما نختم هنسأل سؤال أسئلة عشان نتأثب منذ التوعيف في المعنى والكيف الأشياء القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال كتاب أحكمت آياته يبقى القرآن كله محكم باعتبار معناه صعب والغلق صعب القرآن كله متشابه باعتبار كيفيته خطا لكن في الكيفيه فيه المحكم وفي آيات ايات الاحكام واضحة في معناها صح ولا في كيفيتها الايه المحكمه هي الايه في معناها وفي كيفيتها طب بعض القران متشابه باعتبار كيفيته القران كله محكم باعتبار معناه طب المعنى في قوله تعالى الرحمن على العرض استوى محكم المعنى محكم ماذا كده؟ انا انسي حاجة غلطة لي اقول لك معنى الاستواء محكم كيفيك الاستواء متشابه كيفيك الاستواء محكمة ها؟ لان الاستواء معلوم من وجه مجهون من وجه باعتبار المعنى معلوم باعتبار ان كيفي نفوض الكيفية الى الله نفوض المعنى إلى الله قلت بقى ازاي تقول المعنى يا الله. الله معنى الناس ما تعرفوش يبقى ده كلام بلا معنى قبالك ازاي السلف الصالح هو تقويض المعنى تقويض الكيفيه المعنى عند السلف محكم المعنى عند السلف متشابه آآ. الكيفية فقط هي الايه المتشابه طب لما مثلا الله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الاية من المحكمات. صح ولا غلط? قل صح ولا غلط? انا انا انا انا انا بخلص انك صح او غلط? قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. من المحكمات? قرأة ولا صح? من المتشابهات? ها? لا. خطى ضرب. من المحكمات باعتبار معناها تقول الزيك إلى صح من المتشابهات باعتبار الكريفية يقول لم لما قولك قوله تعالى وداء ربك ربك صفا صفا من المحكمات صحة ولا غلط ردوا انا يقول ولا غلط ما عنده واش واحد يقول لك اسهوها باللبس عليك فقولك اي يجين من المتشابهات مش عالاطلاق تلمك ده اجمال استنى ما انت قلت المتشابهات با كلامنا نوش معنا وربنا مش هيخاطبنا بكلام بلا معنى وجاء ربك ما كنت تظن صفر الايه دي من المحكمات ولا المتشابهات تقول لي محكمات باعتبار متشابهات باعتبار ايه طيب طيب الكيفيه الغيبيه في مزيق الحق لا يعلمها الا الله فتاويل الخبر وقوعه تاويل الامر تنفيذ الخبر يتطلب التصديق والامر يتطلب التنفيذ الله ينور في كل فعل <تصفيق> سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الله هذا مش فاهم انا ما اعرفش والله انا قلت لك انا <ماللت> <ماللت> <ماللت>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 Allah m'a t'haud-ho, m'a t'haud-ho,